Sweet, I have my sympathy. Long the الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمنا الله وإياه فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ما, فيه ما فيها فصل في تفسير التابعين عن هذا العنوان ما عندي ها فصل في تفسير القرآن في أقضاء الحديث هل يوضح للقارئ فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين تميز على هذا أحسن, الله. على أحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين تمام. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة نه. ولا وجدته عن الصحابة نعم فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن اسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقف أوقفه عند أوقف لأقفه عندي حصى الله لك أوقفه او قاولوا او قاولتي يا اس عندكم اوقفوا اوجدوا له الواحد اوقفوا له ماشي تمشي نعم اوقفوا عند كل ايه منه واساله عنها وبه الى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق, بن مع عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن, عب... أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. و... الحمد لله صلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله تك... تقدم الإشارة إلى أصول التفسير يعني الأصول التي يعول عليها في التفسير. وأول ذلك تقدم أن أول وأولى هذه الأصول القرآن تفسير القرآن بالقرآن لأن كثير من الآيات والمعاني ما أتمن في موضع يفصل في موضع آخر وما أطلق في موضع يقيد في موضع آخر السلام الله سلام على الله أين لا بادلة اتصل عليك أنا عندي في درس رحمة يا تفسير القران القرآن وتقدم إن يعني أعظم تفسير في العناية بهذا الأصل هو ابن كثير ابن كثير له عناية بهذا يذكر الشواهد القرآنية عندما يتعرض لتفسير آية وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين اسس كتابه على هذا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وثاني الأصول التفسير القرآن بالسنة وتقدم ان الصحابة كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا معانيا وإنما العمل به تفسير الصحابه اول عليه لأنهم أعلم بكتاب الله وهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا أسباب النزول وهم أعلم بالقرآن ففهمهم وقولهم ونقلهم مقدم على غيره الأصل الرابع أو المصدر الرابع للتفسير هو تفسير القرآن بأقوال التابعين. ويقول شيخ الإسلام إذا لم يعني يعلم تفسير الآية بآيات أخر أو بحديث أو بأقوال الصحابة إذا لم يتيسر ذلك لا هذا ولا هذا ولا ذا فإن كثير من الائمه يرجعون بالتفسير إلى التابعين يشك أن التابعين هم في المرتبة من بعد الصحابه تابعون تلقوا العلم من فم الصحابة فلا شك إنهم أفهمني القرآن وأعلم بمعاني القرآن ممن بعدها سيما إنهم التفسير عن عن عن الصحابه عن ائمه التفسير كابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابه والتابعون اشهرهم في ذلك مجاهد بن كفر سعيد بن جبير من اصحاب بن عباس وفلان وفلان سيعددهم الشيخ الضحاكم المزاحم وكذلك قتاده بن دعامه وسعيد بن المسيّب وغيره فهذا مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات من فاتعة إلى خاتمته أوطفه عند كل آية فأسأله عنه وابن الثاني يستشهد بهذا في موضع آخر على أن القرآن كله يمكن فهمه خلافا لمن يزعم ان المتشابه منه لا لا يعلمه لا يعلم معانيه الا الله ويرد بهذا الاثر وبغيره على من يزعم ذلك يقول اوقف عند كل ايه فاسال عنها اذا القران كله يمكن فهمه ومن الادله على ذلك ان الله امر بتدبر القران كله ولا يأمر ولا يمر بتدبر ما لا يفهم اذا القرآن كله يمكن فهم ومن طرط فهمه التدبر وكذلك قوله قتاده إنه ما من آية إلا وقد علم فيها يعني من تفسيرها فهو قتادة مرضع في التفسير كذلك يعني مش التفسير التابعين واما قول مجاهد رحمهم الله جميعا قول مجاهد إنه يقول لو قرأت على قراءة عبد الله بن مسعود لما سألت ابن عباس عن كثير من الايه هذا يعني ماذا يعني تعني إنه إن قراءة ابن مسعود يعني فيها تفصيل يحصل به تفسير الايات ويغني عن السؤال لو قرات على قراءه ابن مسعود لما سالت عن كثير من لما ابن عباس عن كثير من الايه وهذا يجب أن يحمل على أنه لا يريد ان هذا الذي قال ان قرآن بل هي قراءه تفسيريه يعني ليس موضوعيه يعني ابن ابن مسعود تذيرا ما يذكر عند قراءته كانه يذكر المعنى يذكر المعنى مع الايه فيقرا ويفسر ولعل هذا عندما يقرأ ليسمع الآخرين أنه يقرأ ويفسر ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في قفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قيل انه إن ابن سعود كان يقرأ في صيام ثلاثه ايام متتابعه وهذه من النوع الذي يقال انها قراءه شاذه وقال بعضهم ان هذه تفسير ينتبع بهذه القراءه او بهذه الكلمه ينتبع بها في تفسير الايه فيؤخذ بها حكما لا تلاوه فنقول مثلا انه يجب في صيام الكفاره كفاره اليمين ثلاثه ايام ان تكون متتابعه فصيام ثلاثه ايام متتابعه نعم نعم وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن ابي مليكة قال رايت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى, اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا هذا شاهد لما تقدم شاهد الأول رواه ابن إسحاق <تصفيق> نعم ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبيل وعكرمه مولى مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأجدع ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابي العالية والربيع بن أنس وقتاده والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم هذه نماذج من من التابعين من الذين يروى عنهم التفسير تقدمت الإشارة إلى أنهم يعني في باب الاختلاف وأنهم قد تختلف عباراتهم يكون هذا من اختلاف التنوع فكل يعبر عن معنى الآية إما ببعض ما تدل عليه ببعض الافراد أو يعبر عنه بعبارة تختلف عن عبارة الآخر والمعنى واحد ونجد ابن جرير كثير من الأعيان يقول اختلف اهل التاويل وينقل هذا الاختلاف وهم مردوه الى يعني معنى واحد جامع ثم يختار ابن جرير ان الصواب في هذا حمل الايه على كل ذلك على كل ما روي من من اقوال المفسرين نعم فتذكروا اقوالهم في الايه نعم فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا. هذا نلف لتقديم. نعم. فيعو ذي أول النساء. نعم. فيحكيها أقوالا وليست كذلك. وليس كذلك. يحكيها أقوال هذا ابن ما شاء هذا. يحكيها أقوال لكنه في بالنهاية يرجع للعامة. تعمها. تعم هذه الأقوال. نعم. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره. ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، نعم. فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. هذا المعنى تقدم. اول الرساله في موضوع اختلاف التنوع. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره. وغيره. أقو... الله. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة. فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة, فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب او أقوال الصحابة في ذلك هكذا الصحابة حتى هذا المعنى نقوله في اختلاف الصحابة إذا اختلف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل يرد ترد أقوالهم إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهكذا التابعون أقوالهم ليست حجة على من خالفهم وليست حجة بعضهم وليس قول بعضهم حجة على بعض لأن الكل يعني مجتهد والحكم هو الكتاب والسنة فإذا اختلف الصحابة أو اختلف التابعون أو اختلف من بعدهم وجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عمل بالآية الكريمه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وهكذا أقوالهم في التفسير نقول فيها مثل ذلك إذا خالفهم غيرهم لم تكن أقوالهم حجة على غيرهم بل الحجة للدليل فإذا اجمعوا هل عدول عما أجمعه هناك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي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 عن أبي حزم؟ عن عن حدثنا سهيل أخو حزم القطعي أو كذا؟ نعم. عندكم إيش؟ إيش؟ أخوه حزم حزام. القطعي عندكم؟ ها؟ القطعي. قطعي القطعي. قطعي. كأنه نعم قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم ابن ابن أبي ابن ابي حزم حزم عندكم حزام الثاني لا الاول اخو حزم والتاني... هو ابن ابي حزم هو اخو حزم وابن ابي حزم, حزم. ابو أبو حزم نعم بعدين في المسجد وهكذا روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في ان, في أن يفسر شددوا في ان يفسر القران بغير علم واما الذي روي عن مجاهر لا, لا الله التفسير بالرأي والتفسير بمجرد يعني أظن والحرص من غير أن يبنى التفسير على علم يخرج عن ذلك تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين بل مجرد الرأي ويعبر عنه انه تفسير بلا علم بغير علم والله يقبض خفضة مش معنى الآية ويتكلم عنها يعزم ما يطن في رأسه فهذا النوع مذموم لأنهم من, ب... من القول على الله بغير علم هذا كلام الله لا يجل تقول إن... ان معنى كذا إذا قلت معنى كذا فأنت تقول ان الله أراد بهذا الكلام هذا المعنى أراد وهذا أمر عظيم الله وهذا الحديث مع ما قيل فيه إن من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ إيه أصاب اتفاقا لا عن بصيرة ومعرفه إذن, إذن موافقته للصواب لا تكون عذرا له مثل لهذا بالقاضي يقضي بجهل أرأيتم لو قضى القاضي بجهل ثم وافق الحكم الشرعي في نفس الأمر هل يكون معذورا لا يكون معذورا لأنه حكم بغير علم حكم بجهل هذا أحد القاضيين الذين قال في جاء في الحديث أنهما في النار قاضي من الجنة وقاضيان في النار حكم بغير علم هكذا أيضا من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولا وصل فكيف إذا قال برأيه واخطا يكون هذا أيضا أخطأ مرتين أخطأ حيث تكلم في القرآن بغير علم وأقطع عيده فس يعني عيده أقطع المعنى ايضا لم يوفق له واشار ترميلي إلى أن أهل العلم سلف مشددون في تفسير القرآن لأنه كما قلت إنه كلام الله ف الثلاث يتكون الكلام في القرآن إلا على مصيره ومعرفه تفسير مبني على وصول إما من, من تفسير القرآن من القرآن أو بالسنة أو بأقوار الصحابة أو بمقتضى اللغة العربية إذا كان الإنسان فاهم دلالات اللغة ودلالات السياق ومقاصد الشرع لها اعتبار ولهذا جاء عبدالعباد التفصيل على أربعة أولئك تفسير تعرفه العرب من كلامهم تفسير تعرفه العرب من كلامهم يعني وهو ما يسمى بالغريب كلمات ما هي الزرابي؟ الزرابي نمارج، السر موضوعنا هذه كلمات القرآن نزل بلسان عربي فهذا ليس من التفسير بالرأي. يعني ما رجع يقول والله اظن أظن أظن الآية، يعني إيش تظن الآية؟ طف. ولهذا يقع كثير من الطلاب في الاختبارات يسألون عن التفسير درس التفسير فما حصل يروح يخبط هذا غلط كبير يخبط والواجب أنه إذا كان هو فحافظ شيء من التفسير الذي يعني درسه وإلا يمسك اللي غير التفسير قل نحو كذا علوم رياضيات أمر فيها سهل بتاعها. ها لا لا تواك القرآن لا ما ينفع فيه التخبيط والتخرص تفسير القرآن ف فهو مزلل مزلل نعم، أظلت أقدم وجلت أقدم. نعم. قال رحمه الله، وأما الذي روى عن مجاهد وقثادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس ظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم. فسره بعلم. مجاهد يقول أرض المصباح عند عباس. قتادة روى عنه السلف عن الصعبة. نعم. أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن, فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لا لانه لم يأتي الأمر من باب لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم تمام واضح وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا هذ عندكم ها نعم فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم هذا مثال لتكلم الإنسان بما لا يحل له التكلم فيه القاذف شاهد الإنسان رأى انسانا آخر يزني رآه بعينه واحد دجاه لي يبلط قال رأيت أنا فلان زنب فلان بفلان إيه ماذا يطلب منه يطلب منها أربعة شهود على ما تقول الآن هو رماء فلان بالزنا رماه بالزنا فمطلوب منه اربعه سهوله والذين رموا المعصاه ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلونهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون إذا لم ياتوا بالشهداء فما الحكم عليهم حد حد القذف قال البين قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال رمضان الحد البينه والا فحد في ظهرك وقال سبحانه وتعالى في ايات في, في الآيات التي برئ الله فيها ام المؤمنين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم كاذبون فمن رمى محصنا بالزنا ولم يأتي باربعه شهداء فهو كاذب الله سماه كاذبا لأنه تكلم بما لا يحل له التكلم فيه فإذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذب فالقاذب كاذب ولو كان المقذوب قد زنى بالفعل وراه هذا بعينه لكن ليس هو كمن شاهد على غيره بالزنا كذبا وافتراء وليس له حقيقة في الواقع ونفس الأمر هذا أشد وأشد نعم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن, عب عن عبد الله بن مره عن أبي معمر قال قال أبو بكر ابو بكر الصديق أي أرض تقل تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم وقال أبو عبيدة القاسم بن سل القاسم بن سل وقال أبو عبيدة أبو عبيدٍ نعم نعم نعم, نعم وقال ابو عبيد القاسم بن سلام قاسم أحسن الله يعني. وقال ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمي ان ابا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهه وابا فقال اي سماء تضلني واي ارض تقلني ان انا قلت في كتاب الله ما لا اعلم إسناده منقطع وقال وين صح وما يعني صيل عنه وما يعلم معناه ابو بكره يعني لا نقول إنه محيط بكل معاني القران ومعاني كلمات القران مع جلاله قدره ومع علو مرتبته وعلو منزلته رضي الله عنه وارضاه نعم وقال ابو عبيه لأنه لعل ينفي كلمات كما يسمونها غريبة تخفي حتى جاء في التفسير وشفت إنه انه لما جاء قوله جاء في سوره سورة نوح ومكروا مكرا كبارا يعني لم تكن هذه الكلمة صوت كبير كبير هذه المشكلة فأشكلت على بعض الصحابة فبينما هم في موقف من موقف سمعوا رجل يقول أتقول كذا أتقول لي كذا وكذا وأنا رجل كبار يعني إن يعني إنها لغة عند في بعض الناس لغة عند بعض الناس يقولون مبالغة كبار طلان كبار وهذا الأمر كبار نعم الكبير والصيغة صيغة مبالغة نعم وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عزيز عن حميد عنيد عن... بس الحمد لله يلعن حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند, عند, عمر, كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهه وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استشك استشك إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا هم يعرفان أنه نبت لكن يبقى أي نوع أي نوع النباتات كثيرة فكانت من الكلمات المشتبهة على بعض الصحابة وليست من الكلمات المشهورة عند العرب لذلك ما قلت لكم فيه خباص فقد مثر الناس بعد... بعد ذلك قالوا إن قالوا إن المراجد الأب ما تأكله الدواء... النبت الذي تاكله الدواء من الأعشاب وفاكهه هذه للناس مما ينبته الله للناس والاب هو ما ينبت مما تاكله الدواب والله ذكر هذا ذكر في هذه الايات انواعا مما اخرجه الله للناس وانواعا مما تاكله الدواب ولهذا نجد القران بعضهم يفسر بعضا اقرأوا أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرد نعم فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وانفسهم ما يخرجه الله من من الأرض من أنواع النبات والأشياء منه ما هو يعني مما يأكله الناس ينتبعون به قوتا أو فاكهه ومنهم ما هو علف للدواب كالأب والقض أيضا القض فسر بالقت فقلتنا للأرض الشيخ طمام بكنا فيها حبا وعنبا وقربا قربا وزيتونا ونخلا غلبا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناد صحيح هذا وهو ابن عباس وهو ابن عباس حفر الأمة وترجمان القرآن سئلة عن آية فهل ما فيها توقف نعم وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل سأل رجل ابن عباس سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما هذا معنى إنه توقف توقف عن المراد بهذا وهذا اليوم الذي مقدارها خمسون الف سنه هذا ذكر في سوره المعارك تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه والمستله ذكر في ايه في موضع ايه دبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره خمسين مقداره ألف سنة مما تعدون فابن عباس سأله السائل عن آية السجدة ما اليوم الذي مقداره ألف سنة فقال أيضا و... وايه أخرى التي فيها ذكر يوم مقداره خمسون ألف سنة ثم قال هما يومان ذكرهم الله في كتابه هو بس. نعم فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم نعم وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن ابراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت, من لما قمت عني أو قال أنت جالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال انا لا نقول في القرآن شيئا وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شعبه عن عمر بن مره قال لا س... يعني لا ولا يحرص ويتحفظ ويخاف لا. هذا اللي يجب أن يحمل عليه لا. قال أس... قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه يعني عكرمة <تصفيق> عكرمة مولى بن عباس لا. وقال ابن شوذب حدثني زيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن, المسيب عن الح... سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع وق... وقال ابن جرير على حل... كل حاجة تهادات وإلا كما تقدم لكم من الصحابه قالوا التفسير وان كما في اثر اثر عن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وانه قال كان الذين يقرؤون القران عبد الله بن سعود وعثمان بن عفان يذكرون أنهم كانوا لا يتجاوزون أنهم إذا تعلموا عشر آيات من القرآن لا يتجاوزونهن حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن نا. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم, والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تاول آية من كتاب الله قط <تصفيق> وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة سلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما, يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد <تصفيق> يعني فذبت في القول بالقرآن نعم الله <تصفيق> مستعى. اللهم تعالى نفهم في الكلام وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبي قال إذا, حدث إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثنا هشيم عن مغيرة عن, عن, إبرا عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة وما, وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولها وما أنزل القرآن إلا ليفهم ويعلم ويتدبر ويتفقه ويعقل نعم ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاه لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن, من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها. من كلام ما يبي ما يحتاج أواب المسلمين اللي لغتهم العربية يعرفون الشمس ما عندك سماء أو الماء جبال إذا قرأ المسلم القرآن. افلا ينظرون الى الابل يتامل ويفكر في ايات الله الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت الحمد لله هذا شيء يشترك في علمه والى الجبال كيف نصبت لا اله الا والى الارض كيف سطحت الحمد لله الحمد. ما هو الا بيان يعني عندما يريد المفسر يقول إلى الإبل وكيف هذه الخلقة العظيمة جعلها الله بهذا الشكل لها عناق طويلة ولها سلمة وقد سخرها الله للعب هذا تفسير وتفسير بمعنى الدين هذا تذكير ب بمنافع الإبل نعم no. وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته لابد بمعرفة معنى الصلاة ومعنى الذكاة ومعنى الصيام كيف الله يقول أقيم الصلاه الصلاة لابد أن يفهم المسلمون معنى الصلاة كيف المراد الصلاه المراد الصلاوات الخمس والذكاة المراد الحق الواجب في الاموال الصيام كتب عليكم الصيام أي صيام مسافة على المفطرات في شهر رمضان نعم وتفسير يعلمه العلماء نعم استنباطات أحكام استنباط تواصيل جمع بين النصوص عند التعارض نعم وتفسير لا يعلمه إلا الله حقائق الغيب نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم وما أحسن هذا الختام ختام هذه الرسالة بهذا الأثر العظيم الجامع التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها يعني القرآن نذر بلسان عربي مبين تفسير لا يعذر احد بجهله وهو مع المعاني الشرعيه التي يتعلق بها التكليف لا بد ما معنى العبادة لا بد أن أعرف المخاطة يا ايها الناس عبدوا عبدوا ربك تفسير يعلمه العلماء وهي المعاني الخاصة خاصة الناس يعرفونه تفسير لا يعلمه إلا الله وهي حقائق الغيب مما يتعلق بأصنائه وصفاته وباليوم آخر والمبدأ والمعاد والله المستعان والحمد لله يا رب العالمين وفي الحقيقة يعني لعلكم أدركتم قيمة هذه الرساله وما تضمنته من التأصيل الجميل في التفسير وإنها حقيقة بالمراجعه والتأمل لأنه متضمن لأصول وقواعد ومعانج جليلة وليس هذا بغريب فالكاتبها إمام إمام هدى إمام في كل العلوم الشرعيه تفسيرا حديثا وفقها وعقيدة وما يتبع ذلك نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم هذا السائل يقول هل إذا فسرت آية من القرآن قبل أن أقرأ في التفسير لأجلي أن أختبر نفسي هل عندي ملكة في التفسير هل يجوز ذلك لا ما يجوز فسره أنت لا تدري لكن؟, لكن عندك اصول للتفسير مع معلومه يعني كعلم لغه كعلم كذا اما انك تفسرها تخرصا الله انت لا يمكن, يمكن تتدبر في فهمك ثم تراجع التفسير لكن تتكلم بهذا وتدعي ان هذا تفسير الآية ويمكن يعني لو ان ما ماجزم وقال لعلها كذا لعل المراد يمكن يكون هذا لا لكن جزما والذي ينبغي الإمساق نعم وهذا ايضا يقول هل يجوز أن تقرأ آية من القرآن ثم يقوم مجموعة من الطلبة بتفسير هذه الآية كلا برأيه ثم يرجعون بعد ذلك لا لا لا, لا لا هذا كله هو. آه. هذا أصحى. يعني تنتعي. لا الآيات ويراجع التفسير و, و... نتعلم التفسير من أصوله نعم هذا يقول أحسن الله إليكم ما سبب إهمال التفسير في الدروس العامة لأهل العلم والتركيز على الفقه والحديث الفقه والحديث يرتبط بالقرآن لا في انتصال بين القرآن والحديث ولا بين الفقه والحديث ولا بين الفقه الفق يدرس ويستدل له بالآيات والأحاديث، لكن درس تفسير يعني يعني باسم بهذا العنوان بحيث قراءة آيات ثم ذكر ما, ما قاله المفسرون هل صحيح إنه ما هو كثير في في دروس المشايخ؟ لعلكم تعلمون إن في جل مجلسنا هذا في درس الصباح ان نقرأ ثلاثة كتب في التفسير بل أكثر من ذلك فنحن نقرأ في التفسير الميسر المقتصر هذا الذي صدر عن هيئة علمية لإشراف الشيخ الدكتور عبد الله بن تركي مختصر موجز وتفسير التفسير السعدي تفسير السعدي تفسير يعني من من افضل كتب التفسير تفسير وتعبير عن معاني الايه بدون يعني التشويش بذكر الاعرابات أو ذكر المعاني اللغوية أبداً تفسير جميل وأيضاً نقرأ في تفسير في عضواء البيان يوم الخميس نعم هذا الشيء يقول أحسن الله إليكم ونفع بكم ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل الأخير الرجوع إلى أقوال التابعين ثم قال بعد ذكره المفشرين من التابعين وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فهل يرى المؤلف رحمه الله حجية أقوال تابع التابعين ممكن علماء إذا كانوا علماء مسلمان أيضا أو غيرهم أنت الآن لو سألت من يعرف بالعلم وقلت لو ما معنى هذه الايه وفسرها لك ألا تأخذ بقوله كما تستفتيه عن حكم في الحلال والحرام وفي العباده نعم هذا يقول ألا يدل عدم معرفة ابن عباس تفسير بعض الآيات كما روى ذلك ابن مليكه او ابن أبي مليكه أنه يوجد بعض الآيات لا يعلمها إلا الله وكذلك الأثر عن ابن لا عباس لا ولا يلزم ان ابن عباس إذا لم يعلم هذه الآية إنها لا تعلم لأن ما ندعي ان ابن عباس يعني قد أحاط بمعاني القرآن فكل ما لا يعلمه ابن عباس لا يعلمه إلا الله لا ما يصل نعم كذلك يسال عن قول عن معنى قول ابن عباس وتفسير لا يعلمه إلا الله قلت, ب... قلت بالحرف الواحد إن هذا يعمل على الحقائق حقائق الغيب حقائق صفات الله حقائق ما أخبر الله به عما يكون يوم القيامة حقائق المبدأ والمعاد وما هي عليه وكيفياتها نعم هذا يقول أحسن الله إليكم من ذهب إلى المدينة النبوية هل يجب عليه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب نعم يقول سؤاله الثاني من وصل إلى لكن يمكن أن تصل في المسجد شاكي لو رحت وقلت أنا والله اني صرت عاجل ولا صليت في المسجد تقول لا حرج عليك ما قمت رايح بزياره أو تجارة أو لسبب أو لشغل ثم انك مريت المدينة وصليت في بعض المساجد ومشيت أنا اقول لك تركت واجب نعم ويرسل عن زيارة القبر سيه. زيارة القبر والله فيها الزيارة ها. مشروع السلام عليك يا رسول الله كما كان من الأول إذا فعلنا فعلن الأمني الله عالم كلام الإسلام يقول إنه بعد لحاطتي بالأسوار والجدران وكذا أصعب بعد الزيارة غير ممكن كذا والعمر واسع نعم وأسأله ثاني يقول من وصل إلى الرياض عن طريق الطائرة إلى المطار الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الجمعة فهل تلزمه صلاة الجمعة أم يصليها ظهرا؟ يصليها ظهرا في المطار يعني كان في المطار مطار ما بعد وصله نعم no. وهذا أحسن الله إليك يقول هل الموالاة المحرمة مقيدة بمحبة الكافر لأجل دينه كمحبة النصراني لأجل أنه نصراني بخلاف ما لو أحبه لأجل صنعته أو إحسانه هذا المحبة لأجل إحسانه هذا محبة اسمها طبيعية لكن موالاة على دينه بمعنى ما هم من أجل نصرانية لا موالاة يعني موالاه يعني من غير بغض له لكفره ما هو لازم انك تحبه لكن لا تبغضه لو قال قائل انا لا احبه ولا ابغضه نقول لا ولا ابغضه لابد من بغضه لكفره قد كانت لكم من صوت في ابراهيم والذين معهم قالوا لقومي نبغض منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده حجيج لا بد من المحبه المحبة الايمانيه للمسلم محبة إيمانية حتى ولو كان شخص مسلم ظلمك فظلمه لك يجب ان لا يز... لا يرفع محبته المحبه الايمانيه تؤمن بانه اخوك اخوك, أخوك ظلمك حق تطلبه عند الله ولا طالبه الى اخره نعم الله الله يا مجد مجد مجد مجد مجد الله مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد مجد الله لا اله الا الله لاحقا لا اله الا الله نعم <تصفيق> يسال عن الترديد مع الاقامه الله يبياها قولا للناس كثير من العلم نرى الترديد لكن ذكر بعض محددين أن الرواية التي فيها الترديل والاجابه مع المقيم إنما ما صحت بعضهم يستدل على هذا بأن الأذان يشمل هذا وذاك وعندي أنا فيها تردد وتوقف نعم هذا يقول دفع إلينا رجل مبلغا من المال وطلب منا أن ندفعه في وقف وعندنا حلقة في المسجد فهل إذا وضعنا المبلغ في الحلقة هل يدخل في الوقف لا ما هو لازم, لازم تتشاوروا معه في الوقف, الوقف الوقف الوقف عند الناس إنه شيء ثابت عقار ولا شيء إيش الحلقة الحلقة يعني مبالغ تصرف تستحلق نعم هذا يقول من طلق امراته من غير ما باس وله منها اولاد فهل يأثم بذلك؟ يقول اهل العلم مكروه نعم وهذا يس... نعم. نعم وهذا السؤال الاخير أو يسأل هل سيكون هنالك درس الاسبوع القادم؟ لا ما في درس, درس. هذه ذكرتني طيبه يعني لكن انا اكتفيت باتمام الكتاب ما دام الكتاب بتتم خلاص معنا ما في درس İllâh bir şey, atın. Göreyim. Müşte Allah. Selamun. Rüzâkın. Rüzâkın. Rüzâkın. Rüzâkın. Rüzâkın. Rüzâkın. Rüzâkın.